السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وصلى عز وجل ان يشفي شيخنا شفاء عاجلا ومرضى المسلمين امين حتى ينزل الشيخ يعني نتحدث سويا عن بعض المسائل النحوية إما أن تسأل وإما أن أسأل إما أن تسأل وإما أن أسأل نعم نحو ونحو إذا نصب ذهبت نحو محمد هذا ظرف ظرف مكان منصوب وتقول النحو احد علوم العربية النحو هنا مبتدا تقصد به العلم الذي يتحدث عن علاقه الكلمة بما قبلها وما بعدها هذا النحو بالالف واللام واضح <تصفيق> نعم يعني الفاعل في لغة العرب مرفوع نحو حضر محمدنا نحو هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره ذلك نحو أو هذا نحو فنحو هنا خبر لمبتدا محذوف فهي هنا مرفوعه تقول الجملة نوعان اسمية وفعلية والجملة الاسمية لها ركنان مبتدا وخبر تتكون الجملة الاسمية من ركنين من المبتدا والخبر نحو بالرق حتى وإن كان قبلها مجرور أو منصوب أو مرفوع لأنك هنا تأتي بجملة جديدة وكلمة نحو هي الركن الثاني والركن الأول مقدر في الكلام ذلك نحو محمد حاضر وهكذا واضح طيب نعم لحظه ايهما يعني ان نقول المقدمه الاجر أو مقدمة ابن آج الروم يعني هذا الكلام سهل يعني لا مشاحة في الاصطلاح فلا يعلم عن آج الروم لا يعلم عنه أنه كان له مقدمة فلما نقول المقدمة الآج الرومية فنحن أي النحاء يعني يقصدون, يقصدون مقدمة أبي عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي المشهور بابن آجره فلا إشكال نعم لا إشكال هم العلماء بعده اصطلحوا على ذلك يعني هو ابن مالك قال هذه ألفية ابن مالك ولا قال الألفية وأستعين الله فيه ألفية ولم يقل الفيه ابن مالك فاصطلح النحاة بعده على تسميتها بالفيه ابن مالك فالاصطلاح لا اشكال فيه يعني لا لا يجعل الاصطلاح الناس يختصمون مصرح. هو سماها بذلك طيب النحاة كما قلت لك بعد اجروم اصطلحوا على هذا الاسم إن انهم يقولون المقدمه الاجر الرومي او مقدمه ابن اجر الروم فلا اشكال لا اشكال هذه مساله فنية اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد هذه عليك في الاجر الرومي يبنى على الفتح المقرر عليك أنه يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد صح يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد هذه القاعدة بعد ذلك لما ترتقي إلى أعلى يقال لك إن هذا الاتصال إما اتصال مباشر وإما غير مباشر فإذا اتصلت به اتصالا مباشرا بني على الفتح ليسجنن ولا يكونن فالفعل أصله يسجن ويكون فاتصلت به النون اتصالا مباشرا فحينئذ هو مبني أما إذا اتصلت به اتصالا غير مباشر فليس مبنيا يبنى على الفتح مثل ولا يصدنك ولا يصدنك هذه تحتاج الى السبوره تحتاج الى السبوره عندكم سبوره لا احد يكفل عندكم سبوره عندكم, عندكم قلم أحضر السبوره يا خالد ليس فيها آه. طيب انتبه معي ولا يصدنك الفعل هنا مسند الى واو الجماعه اصله يصدون فاذا اريد توكيده بالنون فتقول ايه يصدونن يصدوننك ثم هذا الفعل مجزوم بلا النهي فلا يصدنك فتحذف نون الأفعال الخمس فيلتقي ساكنان الواو الواو التي هي ضمير واو الجماعة هذي. وهل هذه يكتب عليها نعم تخيل التقى ساكنان واو الجماعه مع النون الاولى من نوني التوكيد لان نون التوكيد المشدده حرفان ساكن فمتحرك صح فيلتقي ساكنان الواو والنون الواو حرف عله فتحذف الواو ويبقى ما قبلها مضموما يبقى مضموما هو كان قبل ذلك مضموما يبقى مضموما إشارة إلى الواو التي حذفت فهنا لما تنظر إلى الفعل ولا يصدنك في الظاهر أن الفعل اتصل بالنون النون اتصلت بالفعل ولكن في الحقيقة لم تتصل به اتصالا مباشرة لأن هناك واو الجماعة وبعد واو الجماعة نون الأفعال الخمسة التي حذفت لأجل لأن هي اذن النون وان كانت تتصل ظاهرا الا انها في حقيقه الامر لا تتصل اتصالا مباشرا فحينئذ هذا الفعل هذا الفعل غير مبني جيء بالقلم بقيت الصبور نفسه طيب هل فهمت شيئا اتصال مباشر فيبنى على الفتح اتصال غير مباشر فالفعل معرب ولا تسمع اصلها تسمعونن تسمعونن فاستقيما ولا تتبعاني فاستقيما ولا تتبعاني اصل فعل تتبعان فعند توكيد التبعان واضح فحذفت النون لأن الفعل مجزوم وبقيت الألف وجاء بعدها بنون التوكيد نعم فلا يصد هذا الفعل ليس مسندا إلى واو الجماعه ولذلك هو مبني على الفتح في محل جذب انما ولا يصدنك يعني يصدون هم هنا واو الجماعه فاعل انما ولا يصد فلا يصدنك عنها من هنا من هذا اسم الموصول للمفرد هنا فهو فاعل مبني على السكون والفعل هنا أسند لفاعل, لفاعل واحد فليس فيه وو الجماعة فقول فلا يصدنك مبنى على الفتح في محل الجزء ولا يصدنك هذا فعل مضارع مجزوم بحذف النون والفاعل وو الجماعة التي حذفت تخلصا من التقاء الساكنين نعم نعم جعفر فعل لا يمنع من الصرف هذا لا يمنع لانه علم عربي لمذكر فليس فيه عله من علل منع الاعلام من الصرف اولا جعفر علم او وصف ما هو وصف وعلم اسم هذا علم ها علم طيب وبالمناسبة معنى كلمه جعفر في اللغه ما معناها ها النهر الغزير او الناقه يعني غزيره اللبن فهي كلمه يشار بها الى الغزاره ها فيقال جعفر فجعفر علم هو للمذكر ليس للمؤنث ثم هو علم عربي ليس علما و وليس علما مزيدا بالألف والنون وليس على وزن الفعل وليس معدولا وليس مركبا إذا ليس فيه علة لا, لا لا لا جعفر فعلا هذا تأتي عليه أسماء كثيرة ليس هذا الوزن خاصا بالافعال وزن فعل ها ليس خاصا بالافعال فجعفر معرب نعم ها اسالت نعم اتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بدل تذرون أحسن الخالقين من الله بدل المطابق الله أحسن الخالقين فهذا بدل المطابق منصور الله ربكم ربكم هذا نعم نعم واضح نعم البدل والنعم اي كلمه يعني ربكم بدل هو تتوه لا النعت اسم مشتق النعت اسم مشتق يبين صفه في منعوته أما البدل فقد يكون مشتقا وغير مشتق، والبدل تابع لما قبله مقصود بالحكم لذاته ممهد له بالاسم قبله يعني الله وتذرون أحسن الخالقين الله أصل الكلام أن يقال وتذرون الله فمهد له قدم له بهذا المبدل منه وهو قوله احسن الخالقين ففي البدل لو حذفت المبدل منه او البدل يبقى المعنى يبقى المعنى تذرون الله تذرون احسن الخالقين ها اما في النعت فانت تاتي به لبيان صفه من صفات المتبوع يعني في فارق في المعنى ها وفارق في الاعراب اما في المعنى فالبدل على ثلاثة أنواع اشتبه في برحديث البدل على ثلاثة أنواع ما هي؟ ها؟ البدل على ثلاثة أنواع ثلاثة؟ نعم نعم لماذا في الثلاثة؟ ها؟ أنا أسألك لا ترد على السؤال بشكل بدل ايه؟ مثل؟ <تصفيق> مس حضر محمد محمد هذا بدل توكيد توكيد ايه الله قيب البدل ها. تابع لما قبله مقصود بالحكم لذاته تقول حضر الطالب محمد حضر الطالب محمد. محمد هنا بدل مطاب بدل مطاب طيب أعطينا مثالا لبدل لا يكفي عليه أنت صاحب العمود أنت هاتي مثالا لبدل بعض من الكل اي نعم يعني الحديث يمكن أن ينفصل عن الجريف <تصفيق> يمكن أن ينفصل هذا بدل إيه هذا اجتماع إذا كان لا ينفصل حسيا فهذا اجتماع بدل بعض من كل نعم كلت الرغيفة ثلثه، نعم ثلثة. ها حفظت القرآن ثلثه جميل تلاحظون ايه إن المقصود بالحكم الثلث وليس المبدل منه لأن هو حفظ ثلث القرآن وليس القرآن كله ها حضر الطالب محمد المقصود بالحضور محمد لأن كلمة الطالب تصلح لغير محمد فالبدل هو المقصود بالحكم لذاته ولكن تمهد له أما النع فيأتي لبيان صفة ليس مقصودا لذاته في الجملة وإنما يأتي لبيان إحدى صفات الملعب واضح طيب الله أعلم نعم تكلم حاول أن تتكلم بالفصحى وإن اخطات مرارا ساقل الخطأ مرة تمر لدى البال لدى ظرف مكان ظرف زمان ظرف زمان دبر ظرف منصوب خلف ظرف زمان منصوب دبر بمعنى خلف وراء نعم ورا. ورا. ورا. مم. كلام سهل وواضح لا اسئله نعم نعم ليس البر ان تولوا وجوهكم لا وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ليس هي ليس يعني ليس في لغة العرب تأتي فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرة الخلاف هل هي فعل أو حرف هذا الخلاف الذي بين النحا إنما من ناحية العمل هي تعمل عمل كان باتفاق طيب ليس البر أن تولوا هنا تقدم الخبر على الاسم تقدم خبر ليس على اسمها خبر ليس حكمه النص فالبر خبر ليس مقدم واسم ليس هو المصدر المؤول من أن الفعل تقدير الكلام ليست تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب البرا. ليست التولية البرا واضح فأن تولوا وجوهكم هذا المصدر المؤول في محل رفع اسم ليس اما في قول تعالى وليس البر وليس البر بان تاتوا فالبر هنا اسم ليس تقدم كما هو الاصل أن يتقدم الاسم على الخبر بان تاتوا هذا المصدر المؤول في محل نصب خبر ليس ليس البر اتيان البيوت من ظهورها هذا تقدير الجمل والله اعلم نعم احاضر زيد الهمزه حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الاعراب حاضر مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه زيد فاعل مرفوع سد مسد الخبر قلنا ايه حاضر مبتدا وزيد فاعل مبتدا وفاعل اه كلمه زيد سدت مسدها اغنت عنه ها فهذه الجمله فيها ركن من ركني الجمله الاسميه وهو المبتدا وفيها ركن من ركني الجملة الفعلية وهو الفاعل. استغنيت بالاسم عن الفعل حاضر. استغنيت بها عن الفعل حضر. واستغنيت بالفاعل زيد عن الخبر. واضح؟ ليس في الجملة خبر. إنما فاعل سد مسد الخبر. هذا هذا عند البصريين. ويجوز عند الكوفيين أن يعربوا حاضر خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر هذا عند الكوفيين مسألة لم تذكر في التحفة السنية ولا في الآج الرومي نعم هذا إعراب فهمت الكلام؟ نعم أين أصحاب دار الحديث؟ نعم اعرب على قول البصريين وارح نفسك الاعراب الذي قلته حاضر مبتدا وزيد خبر فاعل سد مسد الخبر فاعل سد مسد الخبر مثاله في القران اراغب انت اراغب انت مبتدا فاعل نعم نعم. نعم. بعد أي بدء؟ بعد أي بدء؟ بعد أي بدء؟ وبعد يعني مفعول به دائما. يعني هو الفاعل المستتر يعود على صاحب الكلام وما بعد يعني ما منصوب مفعول به منصوب. اما بعد اي فبدل مطابق نعم نعم نعم كان اجود اجود هنا اسم كان وخبرها محذوف ويصح النصر ويصح النص كان أجود واسمها محذوف تقديره هو على أنها اسم كان والخبر محذوف دل عليه الكلام والله أعلم نعم متى <تصفيق> حضر زين لا متى حضر زين زي زي زي ل... الكلام متى اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدا أما احاضر فالهمزة حرف استفهام لا محل لهم العراب فارق بين احاضر ومتى أين إلى آخره. فهذه أسماء استفهام لها موقع إما على الابتداء وإما على الخبر أو تقوم منصوبة على الحال كيف كيف حضر فلان؟ فهذه لها محل. أما إذا كان أداة الاستفهام الهمزة وبعدها اسم اسم النكرة ثم بعد ذلك اسم مرفوع فهذا الذي فيه الكلام. أراقب أنت أحاضر فلان إلى آخره. وفي هذه الحاله يجوز الابتداء بالنكره يعني يجوز ان يكون المبتدا نكره لانه اعتمد على استفهام وهو الهمزة نعم تفضل ستتين ولا ست لا لا لا لا يصح أن نقول ذلك أن كلام الله سلم خالق قياس لا ها هو قال أشد عند الله من ست وثلاثين بالتذكير فإن ثبتت الرؤى الأخرى التي تقول عنها ستة وثلاثين خلاص فكلمة زنيا مثلا تكون وصفا للمعدود المحذوف تكون وصفا لمعدود مذكر محذوف وعلى ذلك ذكرت كلمة ستة أي أنثت كلمة ستة مخالفة مثل مثل كأن تكون مثلا قرأت من الكتاب ستا وعشرين صفحة وقرأت في مرة أخرى خمسة وعشرين على تقدير جزء على اعتبار ان الصفحة جزء من الكتاب خد تبالك ها فإن ثبتت الرواية فعلى أن المعدود ليس كلمة زنية وإنما المعدود محذوف وهذه الكلمة فسرته هذه المشكلة بقى اي نعم جزاك الله خير وعشر عشره ايام او عشرة ليالي فتوجهها على تقدير المحذوف هنا التقدير ايه سته وثلاثين فعلا فعلا من الزنا فعلا من الزنا فعلا مره من الزنا فعل من الزنا زنيا وَهكذا الله عَبْدُهُ يجوز ذلك ما دام يحتمل هذا وذاك يجوز أن يخالف وأن يوافق أن يخالف على قاعدة العدد وأن يوافق على قاعدة الوصف يعني قرات ورقات ثلاثه ويجوز قرأت ورقات ثلاثه لو قلت ورقات ثلاثه لمراعاة قاعدة العدد إن المعدود خالف العدد وورقات ثلاثه على اعتبار قاعدة الوصف ان النعت يتبع المنعود في النول تذكير أو التأنيث فالوجهان صحيحة. هل تريد أن تسأل عن شيء يا داود ها سأل واضح الكلام اسم ان يكون منصوبا نعم نعم وهل هذه إن إن إن وأخواتها ولا إن وأخواتها إن يعني ما ايه إيه إن هو إلا رجل إن هو إلا هو ضمير رفع يعني يأتي مبتدأ فهل يصح هنا أن يكون أسما لإن لا إن هذه إن المخففة هذه قد تكون حرف جواب بمعنى نعم ها وروى على ذلك النحاح قصة أن رجلا ذهب إلى عبد الله بن الزبير يطلب منه شيئا فلم يعطه ها فقال الرجل لعن الله ناقه حملتني إليك قال إن وصاحبه إن وصاحبه نعم صاحبها رخ مرملعه تحور تم تيل عنيت فإن هنا بمعنى إيه نعم إن هذاني نعم هذاني ساحرة لا نعم فإن هنا حرف جواب بمعنى نعم وقيل إن مخففة من إن مهملة لا عمل لها لما خففت أهمل عملها فهي حرف جيء للتوكيد ولا عمل له فهذا مبتدا سحران خبر وقيل إن مخففة تعمل وهذان منصوب على لغه بعض العرب لان من العرب من يلزم المثنى الالف في الرفع والنصب الجر يعني حضر هذان ورايت هذان وسلمت على هذان واضح والله اعلم وهناك قولان اخرا خمسه اقوال في هذه المساله ولكن يكفي نعم. نعم ان بمعنى نعم, نعم. حرف اه حرف لا يؤثر في من بعد حرف في معنى فقط مبتدا خبر ان مهمله مبتدا خبر ان عامله وعلى ذلك ايه دي بالمثنى لازما للالف اما على البناء او على اللي العرب من قال هذان مبني ومنه من قال لا هو معرب ولكن يلزم الالف فعامله وهذا يلزم الالف نعم، خبر. هذا كلام النحاه يعني من العرب من كان يعامل المثنى ذا تلك المعامل، ولكن كانت لغة غير مشهورة، أه؟ ولكن موجودة لغة موجودة عند بعض العرب. نعم. نعم،, نعم،, نعم،, نعم اخر سؤال تفضل ها فضل، فضل. اذا كان المرء في الامتحان اي امتحان يعني في اي ما هو امتحان هو يعني يسال مثلا وهو يختبر في الرياضيات والنظريات يختبر مثلا في مساله المثنى اختبار نحو في أي مكان في دار حديث نعم يسلك هذه القاعده يعني يترك الكتاب المقرر وياتي بشيء من خارج الكتاب وخارج الشرح لا ياخذ الدرجه متى ياخذ الدرجه نعم يقول ايه هذه الكلمه تعرب كذا ولها وجهان اخران كذا وكذا هذا طالب ألم بالمادة التي عليه ولا يفعل مثل بعض الناس يأتي بكلام من خارج الكتاب ولم يقرأ الكتاب نما أتى بكلام من خارج الكتاب. لا نحن نتقيد بالكتاب لما ننتهي من ذلك وندرس قواعد عامة هنا إذن لك أن تجيب بأي طريقة فهمت يا أخي؟ تنازع هذا باب في النحو العربي يسميه النحاة تنازع والاشتغال تنازع والاشتغال حضر وقام محمد حضر وقام محمد تنازع فعلان على فاعل واحد تنازع فعلان يعني الفعل له فاعل أي فعل بد له من فعل إلا طالما قل كثر ما هذه الافعال اذا جاء بعدها الحرف ما لا تحتاج الى فاعل فجاء معك في كلام فعلان معهما فاعل واحد فهذا تناسب هذا تناسب اما الاشتغال فياتي اسم المنصوب في صدر الجملة وبعده فعل نصب الضمير العائد على هذا المنصور والسماء بنيناها والسماء بنيناها لو والسماء بنيناها لا إشكال السماء مبتدا بنيناها الجملة خبر جملة فعليه خبر نما السماء بنيناها إن كل شيء خلقناه كل شيء خلقناه ها هذا الذي فيه ايه اشتغال الاول مفعول به للفعل طيب الضمير فهذا الذي يسميه النحاه بالاشتغال نعم وهناك جمل او امور يكون فيها الرفع احسن من النصب وامور النصب فيها احسن يعني في هذا المفعول نعم ها الأول مفعول مقدم وبعد ذلك الضمير مبني في محل نص مفعول أيضا وتقول في نهاية الجملة وهذا في باب الاشتغال وهذا في باب الاشتغال يعني اشتغل الفعل بمفعولين اشتغل الفعل مع أنه ينصب مفعولا واحدا ولكن اشتغل بمفعولين لا المتعدي المفعولين ليس فيه اشتغال إذ ما دلالتها على زمن دلالتها على زمن إذ ما أنها تدل على زمن وهو الزمن الماضي زمن الماضي ولكن لما لحقتها ما دلت على زمن الاستقبال إذ ما تفعل أفعل فهذا يدل على اسميتها مع اعتبار اخر وهو لا يحضر ابن الاهل لا يحضر لما أصل إليه وهو الفعل يدل على زمن ولكن مقيد بحدث زمن مقيد بحدث أما هنا فزمن فقط دون حدث زمن دون حدث لا هي ظرف إذ ما اسم شرط مبني في محل نصب في محل نصب بمعنى إذا بمعنى إذا من الكلام عنه نعم هذا <تصفيق> السؤال قبل العشاء نعم ها ها هو سمع عن بعض العرب سمع عنهم ذلك سمع عنهم ذلك ولكنه ليس مشهورا ومثل له دخلت جحر ضب خرب دخلت جحر ضب خرب فكلمه خرب نعم للجحر وليست للضب صحيح والجحر مفعول به دخلت جحرا والضب مضاف اليه فراعوا الجوار مساله الجوار فجر كلمه خرب مع ان حقها النص لانها نعت لجحر لا لضب فهذا يقال له جر بالمجاورة وهو قليل في كلام العرب بعض العرب كان يراعي ذلك نعم هل نعم اخر شيء هذا من الالتفات، الالتفات في الكلام من الكلام عن المفرد إلى الجمع ومن الغائب إلى المتكلم ومن المتكلم إلى المخاطر هذا كل تنوع في كلام العرب لدفع السآمة والملد، وعليه جرت آيات في كتاب الله أعزا منه من المفرد إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد هذا وارد في كلام العرب طبعا عم الاسند قم بالاصبع عندك يقولن ليقولن النادل هذا مفرد ها فعل هنا مبنى على الفتح. أما يقولون أصلها يقولون نون الأفعال الخمسة مع نون الثوثين فانتقت ثلاث نونات فالعرب استقروا ذلك فحذف هذه النون ثم انتقى ساكنان الواو مع النون الأول فحذف الواو وبقيت الضمة اشاره الى الواو المحذوف يعني تقول ان الناس لا يقولون كذا هذا الفعل فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون التي حذفت تراها التوالي ثلاث نونات علامة علامه رفع ثبوت النون والفاعل واو الجماعه الذي حذفت التي حذفت من اجل التقاء الساكنين واضح كده يمين؟ يبقى علامه الاعراب والفاعل لا يظهر عليك الكلام ضمنا تقدرا في النون أم. أم. مباشرة هذا الذي نقوله نعم التي الأفعال في تراه التوالي ثلاث نونات نون الأفعال الخمسة والنون المشددة هذه ثلاث نونات؟ لا هي حرف واحد يعتبر حرفا واحد كيف تحذف جزء؟ إما أن تحذفها فلا يظهر هنا التوكيد. وعندنا ليس لنا أن نقول نحن اللي نحدث هم العرب اللي يحدث، صحيح؟